لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله ج ي في م ما ت ك ب ع ل ى ن ف س ه ا للعلوم ر ح م ة ي ج م ن ك م إ ى ي الاسلاميه ق ي م ريب فيه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 امرت ان اكون اول من اسلم قل إني أمرت أن أمرت أ ك ولا ن أ و من أسلم ل و تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل القرآن الله إلي لأنذركم بلغ أي أكبر وأوحي شيء شهيد بيني وبينكم شهادة به هذا ومن بلغ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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن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 وجعلنا ََََْ على ََ قلوبهم ُُِِْ أ َ ك ِ ن َّ ة ه ان ي َ ف ْ ق َ ه و ه ُ و َ في ِ اذانهم َِِْ وقرا َ وان َ يروا كل َُّ آ ي َ ة ٍ لا َ يؤمنوا ُِْ بها َ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 إذ و ق ف و ا ع ل ى ا ل ن ا ر ف ق ا ل و ا ي ا للعلوم ي ت ن نرد ا و ا بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ب ر الاسلاميه ن ي ما كانوا ي خ ف و ن من ق ب ل ولو ر د و ا ل ع ا د و ا ل م ح ن ه و ا وإنهم ل ك ا ذ ب و ن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 ولدار ل ا ل آ خ ر ة خير للذين يتقون أ ف ل ا تعقلون